الوحدة التاسعة التسوق الدرس الثاني والخمسون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد الظهر استيقظ ظهر ظلم وعظة التدريب الثاني استمع وأعد ذلا ظلا ذماء ظماء ذافة ظافة ذلة ظلة ذرة ذرة نذيرا نظيرا نذرة نظرة سننظر سننظر تذليل تظليل منذرين منذرين شذ شظ لذ لظ فذ فظ بذ بظ حنيذ حنيظ التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الشرك لظلم عظيم وندخلهم ظلا ظليلا وانتظروا إنا منتظرون وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ الْوَحْدَةُ التَّاسِعَةُ التَّسَوُّقُ الدَّرْسُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ أنا ذاهب إلى المكتبة لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ أريد دفترا وقلما وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القواعد هل تريد شيئا يا أبي؟ نعم أريد معجما عربيا هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة كم ريالا تريد؟ أريد مئة ريال التدريب الثاني استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات أريد طبق بيض لو سمحت هذا طبق البيض بكم طبق البيض؟ طبق البيض بخمسة ريالات وماذا تريد أيضا؟ أريد علبة بن هذه علبة البن بكم علبة البن؟ علبة البن بثلاثة ريالات أريد خبزا من فضلك المطلوب تسعة ريالات التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات بكم هذا المعطف من فضلك المعطف بخمسين ريالا أريد المعطف الأصفر تفضل وماذا تريد أيضا؟ بكم هذا القميص الأبيض؟ القميص بعشرة ريالات وماذا تريد أيضا؟ أريد ثوبا أزرق المطلوب ثمانون ريالا تفضل هذه ثمانون ريالا التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة أحمد طالب في جامعة أم القرى جامعة أم القرى في مكة أحمد يدرس في كلية اللغة العربية يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع يذهب أحمد إلى المكتب يريد معجما عربيا وكتاب القواعد وكتاب القراءة المعجم بأربعين ريالا وكتاب القواعد بعشرين ريالا وكتاب القراءة بعشرة ريالات المطلوب سبعون ريالا